أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل وسم والذين كفروا مما نذرون وارض قل ارئيتم تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا, أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماء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 وهم عن دعائهم غافلون النَّاسُ حشر الناس كانوا لهم أعداء وَكَانُوا وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا ومن يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم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 كبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون, فسيقولون هذا أَمِنْ قَبْلِ الْكِتَابِ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لينذر, لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قالوا ربنا الله استقاموا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين. احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شدته وبلغ أربعين سنة قال رب قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي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 ونتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولئك الذين حظ عليهم القول في امم قد خلت, في أمم قد خلت من من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يذلمون ويوم يعرض الذين كفروا على طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب هون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذي كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وأذكر أخا عاد إذ أنذر قومه وقد خلت النذر من بين يديه, وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا, ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلم رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا, قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يراغون وذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا, وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى, فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم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 الجن يستمعون القران يستمعون القران فلما حضره قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى صدق لنا بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيب دعيا الله وأمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب دع الله فليس بمعجز في الأرض فليس في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ النَّارِ أَلَيْسَ مَا ذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوكُوا بما كنتم تكفرون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة, إلا ساعة من نهار البلاء فهل يهلك إلا القوم الفاسقون